قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذلوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرت وإن يشرك به تؤمن.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 وأنذرهم يوم الازفه ذي القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور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 قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد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 العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغلون عنا نصيبا من النار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 ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى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 يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار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 ان الساعه لاتاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان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 هو الحي لا إله إلا هو وفدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. أَلَأَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ أَدُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِن ربي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا